ثم يذهب ويسلمه التمر في البيت أو يسلمه التمر ثم يذهب معه إلى المستان ويسلمه النخلة وهذه الشروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله كل هذا استنباط من الحديث وأن المراد بها الارفاق فتحدد بحدها ولا يتوسع فيها وحشية الوقوع في الربا. نعم. واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها لأن العريه اسم لذلك واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها هذا على التفسير الثاني يقول مثلا صاحب البستان وهب هذه النخلة لهذا الرجل ثم إن صاحب البستان أحب أن ينتقل هو وأهله ونساؤه إلى هذا البستان ويقفله ببابه والرجل له نخلة كل ما شاء جاء يخلف فيؤثر على أهل البستان فيتعبهم بهذا فقال على التفسير الثاني أنها إرفاق بصاحب البستان وحث على الصدقة لأن المرء إذا مثلا رغب انه يتصدق ثم بدأ هذا المتصدق عليه كل يوم وهو يأتي إلى البستان ويأخذ من نخلته ويرجع والغدي كذلك يتعب ويتوقف عن الصدقة كثير من الناس يقول نعطي الفقير نخله يتعبنا ويشغلنا كل يوم وهو وارد إلينا ف. رخص له في شرائها ارفاقا بصاحب المستان وحتى يكون مباح له وميسر له ان يتصدق واشترط ابو بكر والقاضي حاجة البائع الى بيعها وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك حديث زيد بن ثابت صريح في التفسير الأول الذي سأله محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذا ما هذه الصفة وهذه المبايعة التي تبيعونها في المدينة عرايا ما هي ما هو أصلها لأن هذه ظاهرها الربا تمر بتم برطب أحدهما معلوم والآخر مخروص خرص ما هذه فبين زيد رضي الله عنه أصل ترخيص فيها أنها للإرفاق بالفقير من صاحب البستان إذا لم يكن هناك تصدق فيبيع عليه رطبا بتمر نعم. وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع اشتراطه يبطل الرخصه اذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصه فالرخصه كلها من اجل الارفاق وهي الاصل انها ربويه فاذا وجدت الرخصه فتقيد بحدها نعم. فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قوله على قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد فمثلا صاحب البستان له أن يشتري عريتين من واحد من رجلين مثلا عريتين من نعم فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد يعني هذا الرجل في خير وعنده بستان واسع جاءه الفقير قال اريد عريه. قال نعم عطنا مئة صاع من التمر ونعطيك هذه النخلة لأنها مقدرة بمئة صاع مثلا اعطاه جاءه اخر قال له انا اريد تمر قال عطنا مئة صاع ونعطيك نخلة قال لا انا ما يكفيني مئة صاع انا عندي عائلة كثيرة وانا اريد ثلاثمئة صاع اريد ثلاثمئة صاع تعطين او ثلاثمئة صاع الا صاع او صاعين حتى لا نقع في الحرام او المشتبه فيه فله أن يبيع عليه لأن قصد صاحب البستان لا التكسب وهذا فقراء يريد هذا مئة وخمسين صاع وهذا مئة صاع وهذا ثلاثمائة صاع إلا قليل فيعطي مجموعة لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وما أراد التجارة ولا الربح وإنما على أراد الارفاق فعلى تفسيرنا يقول المؤلف رحمه الله فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد الذي هو باع صاحب البستان يعني يشتري منه اثنان كل واحد يشتري منه مائتين صاع مثلا لا بأس حتى ولو كان هو باع اربعمائة صاع ما خرج لانه قصد الارفاق وانما الفقير اللي ما له يأخذ اكثر من ثلاثمائة صاع هذا على قول المؤلف رحمه الله يقول فعلى قولنا يجوز لرجلين فقيرين يعني شراء عريتين من واحد الذي هو صاحب البستان نعم فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن خمسة سق. وعلى قولهما يعني إن القصد الإرفاق بصاحب البستان مثلا لو جاء هذا قال أريد هو أعطى مثلا صاحب البستان اعطى نخلات ثم تضرر من هذا وتضرر من هذا وتضرر من هذا وأراد أن يشتري من هذا مائة صاع ومن هذا مائة صاع نقول لا ممنوع لأنه يجمع أربعمائة صاع يكون اشترى يكون اشترى أربعمائة صاع وهما له في شراء إلا ثلاثمائة صاع فأقل نعم ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيما فيهما جميعا خمسة أوسق لأنه في معنى شرائه ما في عقد واحد ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا خمسة اوسق يعني مثلا هذا في جانب الفقير ما يجوز له أن يأخذ من صاحب البستان هذا عريه بثلاثمائة صاع مثلا إلا قليل ويأخذ من صاحب بستان ثاني عريه ثلاثمائة صاع يكون اجتمع عنده ستمائة صاع إلا قليل مثلا هذا ما يجوز لأنه ما رخص له إلا في ثلاثمائة صاع أخذ من هذا مائة صاع ومن هذا مائة صاع ما يخالف أخذ من هذا مئة وخمسين ومن هذا مئة واربعين لا بأس لكن يأخذ من هذا مائتين ومن هذا مائتين لا يجتمع له أربع صاع وهو ما رخص له إلا في ثلاثمائة صاع نعم وصلا قال ابن حامد لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الث الثمر, الثمر بالتمر, السمر، بالتمر الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه وهذا حديث حسن يقول ابن حامد رحمه الله العرايا خاصة بماذا؟ بالرطب والتمر فقط يأتي مثلا صاحب الزبيب يقول ما عندي زبيب كثير وارغب في ان اخذ عرية عنب لان الزبيب الذي عندي ما يسرح ان اتفكه فيه انا واولادي والناس ياكلون عنب طري اريد ان استبدل زبيب مصبر ناشف بعنب على الشجر ابشري هالشجره ذي نخلصها مثلا كم فيها فيها مثلا مئة صاع أبشريها بمئة أطصاء زبيب نقول لا العراية خاصة في التمر أما الزبيب والعنب لا بيع العنب الزبيب الذي عندك بدراهم واشتر بالدراهم عنب إن شئت أما أن تبيع زبيب بعنب أو تشتري عنب بزبيب ما يصلح لأن يقول ليست مثل العراية نقول نعم العراية مرخص فيها بخصوصها في التمر بالرطب فقط لأن الناس الفقير يتشوف إلى الرطب مثل غيره وهذا يشتهل ويكثر عند الناس والاغنياء يتفكهون بالرطب والفقير محروم فرخص له بخلاف العنب فالعنب فاكهة وليس بغذاء مثل التمر والناس في حاجة إليه نعم يقول إن العرايا مخصوصة في التمر بالرطب فقط نعم. ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرصه فلا يقاس عليه غيره يقول ما يقاس عليه غيره ما يقال إن العنب مثل التمر والرطب أو يقال إن التين مثل, مثل التمر والرطب هذا مثلا عنده شجر تين وهذا عنده تين منشف فيبدل تين بتين تين مثلا ناشف بتين على رؤوس الشجر خرصة نقول لا هذه مخصوصه في التمر والرطب لحاجة الناس ولشهرته ولكون الناس يريدونه بخلاف التين والعنب والزبيب وغيرها هذه قد لا يحتاج إليها ولا يراها ضرورية إلا الأغنية والغني يشتري بدراهمه ولا يبيع صنفا بصنف يدخله الربا وقال القاضي يجوز في جميع الثمار لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله نقيس ما دام رخصنا في العرايا تمر برطب نقيس عنب بزبيب نقيس تين على الشجر بتين مجفف كل ما يحتاج إليه الناس يجوز لنا نبيع هذا بهذا قياسا على الرطب بالتمر نعم ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيما ورد الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما يقول يحتمل يعني قول القاضي ابو يعلى رحمه الله أنا لو قصره على التمر والرطب والزبيب والعنب معقول ممكن يقال الزبيب والعنب يقاسان على الرطب والتمر أما ما عداهما من الأشياء المخزنة فلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد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 يقول السائل سوف اذهب الى المدينة وارجع الى مكة هل يلزمني طواف وداع ان كنت قد اتيت بعمرة قريب فيرى بعض العلماء انك تطوف للوداع ويرى بعضهم ان طواف الوداع لا يلزم في العمرة وانما هو واجب في الحج فقط فطواف الوداع عباده وقربه وطاعه لله جل وعلا يقول اوتر في, في الثلث الاخير من الليل وفي بعض الاوقات يفوتني فهل اقضيه يقول انه يؤخر الوتر الى ثلث الليل الاخير واحيانا يفوت عليه فهل يقضيه نقول يستحب له ذلك ولا يلزم فإذا قضاه فيقضيه شفعا لا وترا لأن الوتر لا يصح أن يقضى بنفسه وترا بعد طلوع الفجر فيقضيه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى وقت الظهر كل هذا وقت للقضاء لقضاء الوتر فإذا كان مثلا يوتر بركعة قضاه بركعتين وإذا كان يوتر بثلاث ركعات فيستحب أن يقضيه بأربع ركعات ركعتين وركعتين وإذا كان يوتر بخمس قضاه بست ركعات وهكذا فالمستحب أن يقضي الوتر شفعه فإن تركه فلا بأس عليه لكن قضاؤه أفضل والأفضل للإنسان الذي ما يثق من نفسه القيام أن يوتر أول الليل قبل أن ينام فإن قام من آخر الليل وقد أوتر في أوله فيصلي ما تيسر ولا يمتنع عن الصلاة لأنه أوتر وإنما يقتصر على الوتر الأول يصلي ركعتين ركعتين وهكذا ولا يوتر مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله فإذا أوتر مع الإمام مثلا في صلاة التراويح ثم قام من آخر الليل يريد الصلاة وصلى فيصلي شفعا ولا يوتر فإن كان يثق من نفسه القيام آخر الليل وأحب أن يصلي مع الإمام صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام ليكتب له قيام ليلة فيحسن إذا سلم الإمام من صلاة الوتر ركعه أن يقوم المرء ويأتي بركعة ثانية فيكون اتى بركعتين ثم يصلي ما تيسر له أول الليل او اخره ثم يوتر عند نهاية صلاته فالوتر اخر الليل افضل فمن اوتر مع الامام وسلم معه يصلي ما تيسر له ان شاء لكن لا يوتر مرة اخرى وان أتى بركعة بعدما يسلم الإمام شفعت له الوتر الذي مع الإمام وأصبح له ركعتين ثم يصلي ما تيسر له ثم يوتر آخر الليل. قال بعض الفقهاء رحمهم الله يوتر مثلا أول الليل فإن قام من آخر الليل يصلي أول ما يبدأ ركعة واحدة حتى تشفع له الركعة السابقة. ثم يصلي ما تيسر بعد هذا ثم يوتر بركعة وهذا ما اقتصر على وترين في الليله وإنما أوتر بثلاث وترات ما يجوز هذا وليس عليه دليل أنه يصلي ركعة تشفع له السابقة ركعة في أول الليل وركعة في آخر تكون عن شفعة؟ لا تكون عن وترا ثم يأتي بوتر ثالث بعد هذا لا فالاولى له اما ان يسلم مع الامام ويصلي ما تيسر بلا وتر وهذا جائز او اذا سلم الامام من صلاه الوتر يقوم وياتي بركعه تكون اتى بركعتين ثم يصلي ما تيسر له فاذا انتهى من صلاته او ترى وترا واحدا يقول السائل من استخدم الابر في نهار رمضان فهل تؤثر على صومه؟ العلماء رحمهم الله بعضهم يرى ان جميع ما دخل للجسم من ابر سواء كانت في الوريد يعني في العرق او في العضل يعني في الفخذ او في الورك انها مفطرة وبعض العلماء يفرق بينها فيقول ما كان في الوريد يعني في العرق فإنها مفطرة لأنها تعطي الجسم غذا احيانا فهي مفطرة وما كان في الورك فليست مفطرة وبعضهم يقول ما كانت في الوريد أو في الورك كلها ليست مفطرة ما لم تكن نائبة عن الغذاء ما لم تكن من المغذيات ففيها خلاف بين العلماء رحمهم الله والأولى للإنسان أن لا يستعمل شيئا من العبر في حال صيامه ويستعملها ليلا خروجا من الخلاف وسلامة لصومه عن أن يخدشه فإن كان مريضا ومحتاجا للابر والعلاج فيستعمل العبر والعلاج والحبوب ويفطر والحمد لله ويقضي من أيام أخر لا ينبغي للمريض أن يشق على نفسه ويترك علاجه الذي هو مستمر عليه بل الاولى له أن يفطر ويستعمل ما يستعمله والحمد لله الأمر فيه سعه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الحمد لله والامر فيه سعه ولا ينبغي للمسلم ان يشق على نفسه ويحمل نفسه الصيام وهو مريض ويمتنع عن العلاج الذي قد يتسبب في تاخر برئه يقول السائل إذا نسيت عضوا في الوضوء كغسل اليد أو المرفق فماذا يفعل إذا نسي عضوا من أعضاء الوضوء ما غسله ثم ذكر فيجب عليه ان يعيد الوضوء ولا يصح أن يغسل هذا العضو وحده لأنه يلزم في الوضوء الترتيب والمعالات بخلاف الاغتسال فهو لا يلزم فيه الترتيب ولا المعالات فمثلا في الوضوء غسل وجهه ويده اليمنى ونسي غسل يده اليسرى ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه وانتهى ثم ذكر أو ذكر بأنه ما غسل يده اليسرى فما يجوز أن يذهب ويغسل يده اليسرى بناء على الوضوء السابق لأنه ما كان في ترتيب ولا موالات إن كان الوقت قريب جدا فيغسل يده اليسرى ويغسل ما بعدها وإن كان الوقت قد نشفت أعضاعه مثلا فيلزم أن يعيد الوضوء من أوله بخلاف الغسل مثلا فالغسل مثلا إذا غسل جسمه ولم يغسل يده مثلا إحدى يديه ثم لما انتهى من غسله ذكر انه ما غسل إحدى يديه نقول يذهب ويغسلها ويكفي إذا كان على جنابه لأن الاغتسال لا يلزم فيه الترتيب ولا الموالات بخلاف الوضوء فيلزم فيه الترتيب والموالات مثلا هو على جنابه ومعه معه قليل فأراد أن يغسل به من السرة إلى القدمين فغسله من السرة إلى القدمين ثم ذهب وطلب ما أكثر وغسل بعد ساعة أو ساعتين غسل بقية جسمه صح أو غسل بالماء الذي معه أعلى جسمه وأبقى ما كان تحت الركبتين مثلا ثم وجد الماء وغسل من الركبتين إلى أسفل فلا بأس لأنه لا يلزم في الاغتسال الترتيب والموالات ويلزم ان يكون اغتساله بعد استنجائه ما يصح بعدما يغتسل او يغسل نصف جسمه يستنجي ثم يصلي بهذا الاغتسال بدون وضوء جديد ما يكفي يقول اعتمرت عن أختي وهي لم تحج ولم تعتمر ثم مات أبي وهو قد حج واعتمر فهل إذا يسر الله لي الحج أحج عن أختي أم أحج عن أبي نقول كلاهما خير ولكن ما دامت أختك لم تؤدي الفريضة وأبوك قد أداها وصلتك لأختك بر بها وصلة رحم فيحسن أن تؤدي الحج عن من لم يؤديه مع أنه لا يجب عليك أن تؤدي عن أبيك ولا عن أختك لكن إذا أردت أن تفعل خيرا فحسن ومن لم يحج حجة الإسلام لعله يكون أولى بالإحسان إليه يسال عن وقت الدرس في شهر رمضان المبارك هو سيكون بعد العصر ان شاء الله نرجو الله يبلغنا اياه ويبلغنا واياكم اياه ويجعلنا ممن صامه وقامه ايمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يقول ما هي الطرق التي يجب أن يعملها الإنسان لكي يملأ قلبه بحلاوة الإيمان حلاوة الإيمان موهبة من الله جل وعلا يهبها لعبده وعلى العبد أن يتعرض لذلك ما من الأسباب؟ الابتعاد عن المعاصي والمحافظة على الفرائض والإكثار من نوافل العبادة فإذا أكثر من النوافل العبادة أحبه الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.